أَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوَى وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ جزاء المحسنين ليكفروا الَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عِبَادًا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِي One وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَكُولُنَّ اللَّهِ قُلْ e أعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتي